لازير. لازير تقديم الهندي قطر باتشيكا إيدي شون رايمان وعليلو خيه الشريف قطو يقول من, من عنفتحي وحد الزين يسكن في الكمين <تصفيق> ولا بالك راس العين خات من جهتنا <تصفيق> هي جناح ومتنا تحسب في الموكولر قاعدنا قاعد نتفري <تصفيق> يا وحد الزين يسكن فيك مين ولا بالك راس لعين فايت من جيتنا هيش من